يا حسرة على الليباد يا حسرة على الليباد ما يأتيهم من رسول إلا كذبوا به يستهزئون ما يأتيهم رسول به يستهزئون